أخاهم شريفا قال يا طيب أعبو الله ما لكم من إلهي غير ولا تنقش منك يا لالوين زعبا إني يرى بخيرهم وإني يخاف عليكم عذابهم محيط اوفو المكيان الميزان بالقصط و لا تقصر من ناسا شجار و في الأرض بحفير قالوا يا شاهد وصاتك تأمرك أن نترك ما يحفظ وعبارنا أن فعل في أموالنا ما نشعى. إنك أنت الحبيب الرشيد أرأيتم إن كنت على بلنة من ربي ورزقني من رزقا حسنا وما أريد من خالفكم إلى ما نُرِيدُ إلا أَن نُّصْنَعَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَلِكًا وَمَا كَانَ فِي قِتَالٍ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَنَزَّلُ وَيَا قَوْمِي يَأْتِي مِنكُمْ شِقَاقٌ أَيَأْتِي يُصِيبُكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمًا أَوْ قوم مَوْعِدٌ وما قبرت منكم ببعيد واستقفوا ربك وهم توبوا إليه إن ربي رحمه ودود قالوا يا شريف ما نفقه كثيرا مما تقوم نا نرو کفن نا ضعیف و نه رحم و نه ربي بما تعملون محيط ويا قول اعملوا على مكالتكم انی عمل سوف تعبضن من يتي عذابا يخزي ومن هو كاذب وامتقبوا ما جاء أولا ندينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة مننا وأخذت وأخذت الذين ضعوا الصيحة فأصبحوا في ريال الجميل كأن لم يظلوا في العام راقوم بالمدين الكمال ربنا صلي على سيدنا يونس فاضيكم وربين وسلطانكم بالليل نراكم غل ان كتبوا امرهم وما امر في رب يَغْدُ قَوْمَكُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَ لَهُ الْنَامَ وَبِنْسَ زِفْدُ الْمَرْفُودِ وَاتْبِعُوا فِي هَذِهِ آمَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِنْسَ زِفْدُ ذَلِكَ مِنَ لا مؤمن وحصيد وما خلقناهم ولا كرب لهم انفسهم فما ابنت عنهم ان التي يمنعون من دون الله انكم شيء لم ومع ذاكهم غير تطبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرار من ظالمه إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا يذل من خاف ذلك مجرور لکن ناس وذارك يوم مشهود وما نأخذره إلا بأجر يَوْمَ يوم يأخذ لا تكلر نفسه إلا ها إذنه فالنوش خالدين شهر ففي الله لهم فيها زفيرهم وشزيق خالدين فيها ما نامت السماوات والأرض إلا ما شهر ربك إن ربك فقعه يريد ما الذين سوید فی الجمله خوانید که ما درت السماء إلا ما شاء عَلَوُنَّا لَكَ مَا يَعْيُونَ آمَنَّا مِنْ طَبِّرٍ وَإِنَّا لَمْ يَغْفُلُوا وَلَمْ يَنْسَوْا وَلَكِنْ كَأَنَّهُمْ سَبَقَتْ مِنْ أُمِّكَ لَهُمُ يَبَيْنُ وَالْمُنْهَهُ لَشَيْءٍ مِنْهُ نُرِيدُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ لَمَّا رَبُّكَ مَا انه إِنَّهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ خَضِير فاستأخذك ما أردت ومن تاب معك ولا تقرم إنه بما تعملون بصير ولا تأكل إلى الذين ظلموا فتمسكونا وما لكم من نون الله من أولياء ما نطقوا واقبل السلام او انما يعرف رسولهم من النذير ان الحسن يذير نسيات الذين كانوا فإن الله مع الصابرين أولا كان من القرون من قبل كل حروب قيتي ينير عن الفساد في الأرض إلا, إلا خيلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا فيه وكانوا وَمَا جَالَ رَبُّكَ لِيُهُنِكَ الْقُرَابِ بِالْمُّ وَلَمْ لُقَى مُصْلِحُونَ وَلَقَ شَاءَ رُّكَ نَجَعَلَ النَّاسَ هُمَّتَهُ وَاحِدَةً وَلَا يَذَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا الْرَّحِمَ رَبُّهُ وَلِذَلِكَ خلقهم وَتَمْتْ كَلِمَةُ رَبْرِ كَلَامًا لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْهِنَّةِ وَالنَّاسِ اذْزِمْعِينَ وَكُلَّا مِنَّ قُصْ عَلَيْكَ مِنْ هَرْبَاءِ آمِنُوا بِالْحَقِّ وَقَرِّرُوا الْحَقَّ وَلَكُمْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَلَى مَكَانَتِكُمْ ارجع الأمر كله فاعبد وتوكر عليك وما ربك بخاف عن ما